ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا نار للظالمين نار أحرق بهم سرادقها وإي يستغيث يغطوا بما إنك المهلي يشوي الودوء بأس الشراب وتاء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 يحلون فيها من أسوار ومن ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستغرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس كين فيها على نَمَّ نعم الثواب وحسن مرتفقا وضرب لهم متلوج لين جعلنا لأحدهما جنتين من أعماق وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. 124. فلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما وَكَانَ 125. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا